ولا عون الليالي ما أصد ليهن ولا عون الليالي ما أصد ليهن ولا عون دعتني لا ضمد عندي ولا عون لا عباس لا جعفر ولا عون ولا عبد الله كلها قطعت بيه كالاقطع اجراتش اجراتش يا دمعات الجفن يا حال اجراتش يا الجفن يا حال اجراتش وحياتي شلوني شفتي بغصوب يا حر عظم الما من دمعش على الاولاد من صاب يا من دمعش على الاولاد من صاب عليهم ماتم بكل وكيد من صاب خبرش ومرهاش مطاح ومن صاب